سألُونَك ماذا يُم فِقَُ قُلْم أَمْ فَقُتُم مِن خَيْرِ فَلِلوَالِدَيْنِ وَالْأَقَرَبين فَلِلوَالِدَيْنِ وَالْأَقَرَبينَ وَالْيَتَمَا وَالْمَسكِين وَبِنِ السَّب وَماَا تَفعَلوا مِن خَيْيرٍ فَإِن الله بِهِ عَم